كذبت قبلهم قوم نوح فكلبوا عبدنا وقالوا مجلون وازدجر فدعا ربا أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على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 ناقت فتنة لهم فرتقي بهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر.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 ولقد أنذرا بطشتنا فتماروا من نذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحا بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟